في شان بيوسودنا واصقور تنميات في السماء صاها وهات كانت مهدنا وعليها قد تورثنا نحن في الحمد اسودنا واصقور تنميات في السماء صاها وهات كانت مهدنا وعليها قدوارثنا الاباء نحن فرسان لنا مهود ان دعى الداعي نحن فرسان لنا الخيل مهود ان دعى الداعي, الداعي اجبنا للنداء ان أجبنا للنداء الفدا. وإذا ما هتفى الدعي إلى نصرة الإسلام لبنا النداء في سبيل الله نحيا ونمو بحياة العز أو موت الفدا وإذا ما هتفى الدعي إلى نصرة الإسلام لبنا النداء في سبيل الله نحيا في إباء وإذا متنا فإن الشهداء في سبيل الله نحيا إذا وإذا متنا فإن الشهداء وإذا متنا فإن الشهداء وإذا ما <تصفيق> سفل الجبل وصا يا وزته بالصداش والجبال وإذا الحرب بدت أنيابها سارعت الأبطال نحو القتال وإذا ما جو السفن جوى الرصاص جاءت قرصاشن الجبال وإذا الحرب بدت أنيابها سارعت الأبطال لا نحو القتال نتحدى الموت لا نخشى ودا نضرب الأعداء في سحي النزال نتحدى الموت لا نخشر وداه نضرب الأعداء في سحي النزال نضرب الأعداء في سحي النزال لا لغير الله لا نحن الجباه لا ولن نخضع إلا للإله منه نرجو النصر وهو المرتجاه انه خالقنا جل عنا ولا غيره اله لا نحني الجبال لا ولن نقطع الا لاله منه نرجو النصر وهو المرتجا انه خالقنا جل عنا ليس من مات شهيدا ميتا انما في جنه الخلد الحياه ليس من مات شهيداً ميتاً إنما في جنة الخلد الحياة إنما في جنة الخلد الحياة قمدي يا أم جرح بعلمي أن جرح التاج إذ يعل الجبيل, الجبيل والدري يا أخو بالفقر راح يسعى لقتال الغادرين يا أم جرح واعلمي أن جرح التاج إذ يعل الجبيل واذكري يا أخو بالفخر أخا راح يسعى للقتال الغادرين وإذا ما شهيدا فابخري وإذا عاد فبالنصر المبين وإذا ما شهيدا فابخري عادف وإذا, وإذا, وإذا عادف بالنصر المبين لا مات شهيدا فأفخري وإذا بالنصر